وكل محزشة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام زادكم الله حرصا على الطرف فإن الذي يماري صالب علم من الآخر هو الحرص على الطرف وتكرار ذلك للإخوة تنفيذ ذلك في القلوب أن صالب العلم لن يكون صالبا للعلم إلا بشدة الحرص على الطرف وأيضا بالمتابعة لان الانقطاع يدل على قلة الهمه وايضا المعلومات التي يتركب بعضها على بعض تنقطع بالانقطاع فلا يستفيد احد بانقطاع فإن الانسان اذا وقف يعني حتى العالم القلوب اذا وقف وقت المجال لا هو في العلوم ولا هو في السفول لا احد يراه اذا كان في السفول فقد علم الناس المنزلته وقال هو في السفول بل كان في العلوم فظهر فانتفع الناس به أما المختلف بين هؤلاء وبين هؤلاء فذا لا هو مع هؤلاء ولا هو مع هؤلاء لا يستطيع أن يكون أنا بصورة فلانية لا تستطيع أن تبثني وأدور من الزبا باعها من الجهد الغرض المحطوط الحرص على الصلاة هو ذلك يثبون أنا لا يعني ويحكس الإخوة من الوصول لكن أنا أقول بالرعيل الأول والرعيل الأول يقتلل معه إيش الخيرين خيروا ذاتي قال ثم الذين يقولونهم ثم الذين يقولونهم يقولونهم كانت المجالس تفتض عندهم بطلب الحديث كما قال صاحب الكتاب الادب العربي بصفة صادق الرافعي عندما قال وهو يصف المجالس ويتكلم عن القصصين قال وكانت المجالس تفتض عند العلم وتقل عند القصصين واحكي في هذه الأيام تصل وكما قال الشيخنا الأستاذ الشيخون حافظ كان يتكلم هذه الكلمات دائما على أن الكفر في مجالس العلم الذي فيها منادية علامة ما والقلة في مجالس العلم التي فيها منادية علامة كون والعكس. في بالنجالة الوعد تدود على البعض والكثرة تدود على القوة بالهمة للخطف أو بالنسبة للوعد الغرض المطلوب ما رأى في نفسه الهمة واعطاه الله جدا في أولاها الموهمة وعنده القدرة على التخصيص فلا يقفع التخصيص بالانستطاع كثير من إخواتنا كنا نظر أنهم ينشغلون بالطلب وحذوا القدر على ذلك وفرّوا القدر ثم شغلوا بعد ذلك بغير الطلب يعني الإخوة حتى لو شغل أنا أرضى بأيه فرداني حتى لو شغلوه بالإدارة أمة بأسرها تتبعوه لا يمعد ذلك ولا تنقلوا عني هذا لكن احفظوه عني وسترون ذلك يوم السيامة أنا أقول ليس إطالي عين إذا أجدت في الصرق والله من عليه في هذا الصرق فهذا الصرق فرد كتاية إذا دخل فيه المرء أصبح فرض عين عليه أن يستلزم الذي هو ادم الذي هو خير الدعوه اليه بالنسبه للعرفتين لازم شك انت سرع المقاهي وسلم الشوارع عظم الناس لكن ان تشغل انت, أنت بالامور الاداريه والدعويه وانت بفضل ما بفضل الطلب تتعطى التطعام الآن كل من يفترق لبا كل منافق إن كان الله اللي أعلم فتستطعك أن تكون شامدك تشمس على الناس فلا تحرق نفسك وتحرق وقتك في أمر هو خير لكن عندك ما هو راديا منه فالحرق الحرق نطيق من أقرب لنا أروع الإفترة في الحرق على الطلق انت الرشا قطع الالباب ينتظر حافال حتى يطلب الان ويذهب يسال عن احمد محمد ويسال يا ابن علي احمد فقاله ابن احمد وأوامس يمتقى عن أحمد أحمد إمام الدنيا أحمد إمام السنة والجمال الغرب المقصود لما علم حضر الربي الوجابة مختبئا فضاهوا لأن إلى أحمد لأنه كان ممنوعا ومع ذلك كان يغذيه ويرضيه بالرويان فالحرق هو الذي يصل الجبنان إلى المضاعف العلم إلى البطار أما المتفجع والسالحون الجارة للغلا المتفجع لا يصل لن يكره الا يشاء ربي شيئا لان المساله كما قلت مرتبطه كلما يحدث استطاع يحدث اقتراب وبعد ذلك ما يجب الارتباط وما يستطيع ان يعلو ولم يرتب فالحمد لله على أحرص الإطوة وأحرص نفسي والإطوة أن أتفكر عن هذا الخير الذي قد ولدوا فيه وأداموا الطرق فولدوا فأنا أقول أحرص الحرص على هذا الأمر الذي فيه بفعا وفيه الوصر ومن وفيه التبكين لهذه من الأمة اليوم برضي نكمل بعض القواني إن شاء الله القواني صادر سنقوموني كل القواني وننتقل إلى كتاب آخر نسأل الله أن يزيم علينا هذا الخير وأن يجعلهم جانا حتى أنها تغيرنا الإخلاص بجانا هم نصر الآن وأعملهم للعمل كنت من القواعد المعاملات أتألت الأجرم القائلة المشهورة من تطفق بغير القص فهو ضامن من من تطفق بغير فهو مام. أقول هذا من دي وقد اختلف العلماء. ما اختلاه الله هو بالمرض لأن الله بالعاية هو الذي خلق شباب المرض وقاموا حجب بلائجة يرفع بالمرض الضرانات ويقفر جيل الزلال ويقفر به الحنالات والبلايات لها ربع المرض عند رب الأرض والسموات الثلالي قد أمر الشر وحذب عليه وانتمر بالنبي القمدة أن تأخذ من أسباب صحيحة لأن ترك الأسباب فضح فيهش آه، من تشريعنا هذا أخذ قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا الحرام. قال النبي صلى الله الله هذا أمر توافقون؟ قال عباد الله ولا عباد الله توافقون؟ توافقون؟ فحسن. قال تداوى باب الله ولا تتداوى بحرام انزل الله من الزائد منه وأزم الأون في مدة احمد زياده على الصحيح قال علم علمه من علمه وزاهده بس جهده. إذا التداوى على الوجود يلب على كل مريض أن يأخذ التداوي فان فإن لم فقط أجل في ذلك لا توافقون بعدما على الصخيص تخالفون يعني ذلك اتوني بقراءه الفاروق اثر مصمناها ها تسمعوا بقى في حلقه خطا جدا لان على باب قال طلعيه عبد الرحمن بن عون لو وذل ايمان ابي بكر او في جده والامه في جده لو ريحك تفسر ابي بكر هو بسيط حلقه خطا ليس فار ابو بكر يدي للامه على الله جل وعلا احتردوا الاوضح. وايضا ما يلقى ببطري او ما يلقى كيف مفروضة على اشكالي اه. سمهلوا في الادله هذا هو تمييز طلب الهاية هو لما جاءت مستدف. طلبت طبيبا ولا طلبت دعاءا. ابي ابي طلبت إيش؟ طيب طلبت ايش? دعاءا احنا في حل النزاع. محمد. <تصفيق> لا هو دعوة هو هذا كل الدعاء دواء كل الدعاء دواء صحيح ولا لأن الدواء ايش لا سلبي تابع سمد شرعي وتابع مجرد السبب المجرد هو السبب الكوني ومنها الدعاء صحيح ولا لأ. فأنت نصف قل صارق الدواء لأن الدعاء دواء هل هو صحيح للرب؟ فنقول هذا الحديث خالد نعم خالد ولما يشكر عليك احد يقول لك ما ضرب الدواء قلوا لا طلب الدواء لأن الدعاء من الدواء لانه من الاسباب الشرعيه اذ الدواء على امرين على خزنين سبب شرعي وسبب كوني والسبب الكوني منها الدعاء واستجابه الدعاء وأما حديث ابي بكر فنحن نقول نوووز الى اله ابي بكر قولنا اجل الامه العواجه لكن اصحابه قد هو على ما بعد قوم الذين يعلمون ان قال تداو عباد الله ولا تجتمع الامه على امر باطل او امر يخالف امر ان الله يعني على ان عباد ولا بحرام فيه دلاله الامسلم لما تكلم عن الحمى وتكلم على ان الله الذي في علاء اذا احب قوما اكتلاهم وبايد دع الله ان لا يشرب من الحرب بحل احوال. تمر او عادين لو كانت الحرارة تعيون. غير بايد انه دع الله ان يقف على الفتان. فكان ينتمج على المرض ولا يتداوى لرفع الدرجات ان الله لما في علاء رسالة حتى الشركة يشاكوا اياه. كانت تنفارة له ومع ذلك لم يظهر من سبب التداول ولم ينكر عليه ذلك هذه دلالة واضحها جدا على ان التداول ليس بواجه التداول رائح للطريق هذا المتحب وليس بواجه وطبعا الخلاق المشروف من الخلاق هل يناب التواكل او لا يناب التواكل لن تتحوظ هذه المثل اذا قلنا التداول المتحب سيستحب لكل انسان القضائم ان يذهب ان كان عنده دائم البطء يذهب للتأكيد وإن كان أنه في العين يذهب إلى التجار صحيح أنا لأ خطأ يدهب إلى نذهب إلى من إلى الطبيل المتخطط إلى الطبيل المتخطط فإذا ذاهب إلى الطبيل المتخطط تعالجه فأسلم فيه عذرا بعلم التطبيل فلا فضال عليه لنه؟ لأنه الطبيل اما الى ذهب الى طبيب غير المخصص عند مرق بصري فدعنا الى اطباء العيون فكتبوا له العلاج فادب عضوا داخليا يفضل الطبيب في ذلك ان كان هذا الرجل الذي دعى لديه يجهل عمل تخصصه لان الانسان فاس من تصفف بغير صدق فهو ضامن ما معنى ضامن يعني هو يفضل هذا العضو ويفضل هذه الصيغه بل لو قتله يفضل بيده الكبير هذه الصعبه الأول التي نتكلم عنها الا وهي من تصدق بغير صدق فهو ظهر وهذا رفض حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأوسع منه دلاله قول النبي صلى الله عليه وسلم هل بما لم يُعطأ فلا بالتثوبة جود فلا فإذا كان لا بالتثوبة جود أمرها الاول الأمر الأول لا ينفحك كله لأنه لا يمكن أن يرى ما تعمل فهو غش ومختلف كل ما غشنا فلت منه فلا ولو أكلم عليه الضمار عليه الضمار التجار الزايدان الهاتف اللي كثير من المبردين هم الذين يستخدمون المشرف ويجنون عمليات جراحية بالمباردة والضربة فهل هؤلاء يتقنون تحت علوم الحديث أبناء أقول إن أطفل مسألة الفتح او الغلب او الخياطة اتطنى بالقربة والنمرضة وعرف مكالفة وهذا واقع نعيش وعرف كيف علاج هذا المريض اقول هذا الجرم اجوبة او الجرم عند قليل ارض اما طبعا لا يجرم لماذا؟ لان الصرف لا يدى على قليات الصرف الصرف لا يدى على قليات الصرف بل يمكن الانسان ان يتدرم والتدرم والتعلم الصرف بغير ازم يدرم في هذه القليات النظامية وهذا الوضع في القانون الاوروب اي انسان يريد التخصص عنده مهارة تخصص معين، يمكن ان يذهب الى جامعات خانطة او يجب الى قبيل مايو علموا انا مهندس الطيران ذلك ثلاث اي عمل او اي زاويه معينه يمكن ان يصدر الامر بالدرجه المباشر كان هذا رجل فاكثر هذه العملية كان مرات عليه بعظام الضرر المستقل فهو ذلك ذلك ايضا إذا كان على السيارات دعم مريكي السيارات جاهزه السيارات هو لا يعرف عنها شيء هو يأخذ خلص والرجل على رجل يجل والطابل هو له هذا الصفح الله هذا الصفح ماذا جاء العاجل عنده ضربت السيارة والرابة هل يعمل فيها خطيئة فأتلك فيها أشياء لقد أمر أنت غاضل منك لأنك تغير منك لهذا العمل وإذا سمعنا أعزنا من تطفق بغير منك فهو ضوار منك لأنه, لأنه دقل بأمر لا يبطنه ولا يبطنه المتشبه بما لم يعطى كلابسه فوق اليوم نادلنا في قواعد المعاملات وهي قواعد في الربا كل قرد جرى ربعا فهو ربا كل فرض جرى لفع الضواره. ولا حديث لكن بالإجماع اللي حديث ايش باتفاق المحكسين انه ضعيف. والضعيف الضوارة طويل انها طاعدة او كل ونوابس من ضوامس المعاملات بإجماع عليها العلماء. فالإجماع يقضر هذه للطاعدة كله جربة نبعا فهو ربا ولها صور خفية وصور جرية اما الصور الجرية صور يعطيه المئة وبعد عام يأخذ مئة وعشرين او بعد شعب يأخذ مئة وعشرين هذا جالي انا قلت جرب نبس فأنا فعلت بالكمع الميت ان اعطاه شيئا ربيعا فرفضوا له شيئا جيدا خسيلا هذا حصل به النبس وهو ينتم تحت مقاعدة كل دار دجار ونبع الضرور رجع وهذا الجريد أما الخبي إذا ضعب المرء مثلا يشتري من الطائر ذهبا وشروط صحه التعامل في شروع الذهب هي إذا بجد وإيه شتري اخدمي يشتري يبقى الشروط اللي أنت جابت لكي شرطا واحدا نبقل من شرط الوقت يتواصبر شرط واحد فقط وهو التقامل في المائل في المائل التقامل ذهب فولد الأسورة أراد أن يرضي هذه الأسورة للدوجات فقال لأسكن فقال له خمس ألاب فأقرب من جيدي فقرب لأنا في جيدي فأقرب أمعة ألاب قال لا قبل الا لأس مخاربة وأنا بيتي بعيد ثم قال اشتري لا اشتري لا لا افعل ورجل زيادية وصاحب المحل كان فقيها فكيا وكان ايضا المشتري فقيها لما كان فقيها لما كان فقيها لانه علم انه لا يزمح ان يأخذ الذهب الا ان يعطي الزهر كاملا فيه في المجلس ولا يدفع شيئا. التقصيد لا تبقى غريبا في المجلس التقصيد لا يزحف من فقال له الرجل خذ الالف خذ الالف هذه. فقال بالنه واكبر مالك وقل الزهر وتكون بس رسلت عمرك على الشر ولا معاودة عليك ولا ملامة ولا حولة. فأخذ الرجل الالف واعطاه قمسة الالف. وعقد بيدي الذهب قمسة الالف. هتفح التقامل في المجلس. وواجه فأعمل امرأة فيه هدية. ثم جاء في في اليوم الثالث لا في اليوم الثاني في اليوم الثالث تعطاه القلب فلما سأل كن هذه المعاملة محرمة ولا مفحة صحيحة وأنا مخصص سمسي بالقرد لنا دور سابعة فإذا بالمعاملة صحيحة ولم تقل إلى المثال الثالي بعدما أذهب للحال من على إيه هو هذه المعاملة لا مفحة إيه ما لا مفحة هذا قرض خفل هذا قرض ضر نفع خفل لقد قلت دور رفع القبيل كيف ذلك؟ ايش النفع اللي وقف بالبايع؟ اشترى منه ازهد انه يعلم اربعة الالاف لا نفح لو ازهد الالتالي تأخذ الالف يمكن له المحاذب الطريب من فيشتري منه ولا يشتري من صح هذا الحال فلم لا اعطى كان النفع العائد عليه هو انه سيشتري منه ولا يشتري منه ولا يشتري فأصبح هذا القرد تبين هو قرد فالجرة نبعا تلا يصح ويقع تبينه الالتالي ايضا رجل ما عنده عمل هو غني لكن ايه يعمل بيانه. فما وجد عمل حتى جاء الرجل بطير عنده وجاهها عند الناس ينجد الناس عليهم في عمل. فذلك ما جاء عليهم في عمل. ثم بعد ايال الرجل او كان الرجل الغني يعلم ان هذا البطير يحتاج لناس. قال انت تحتاج لناس. خذ مني هذه الالف. ليست هديه لا والله. ما اعطيش هديه على الشفاعه تفتح على نفس جميلة من المردة. لا والله هذا قرب كله وإذا ما عليك علينا بأسينه كي يشد في هذا فلما أقض الرجل للقرد يعني زي حديث دنبيه ولها مفدادة واشتدت المده للشباعة حتى يعمل هذا الرجل تأذن المدير لعمل هذا الرجل المالي الألف الذي أقلها وربها ألفا ألف مباحة ولا مباحة أو هذه المعاملة يلام عليها ما يلام عليها لكل يلام, يلام عليها لأن هذا القرد جرع شبع عنده والإزالة ضمته في الشفاعة له عز ما قرده القرض مع المسألة القرض هو هو لكن هذا فيه النبس الخفي كما بينات إذا كل قرض جرى لفهم كهو ربة ما هو اخطى كان خطيرا او كده جليلا والمسألة دائرة على النية لكن نحن في هذه الأبواد نحن نفعها لقد ارزحها شخص الإسلام المسألة الدائرة على في بالقرار المستفى حاسر الله يالون حرم الله عليهم الشحوم فانهم لم ثم دعوه فاجلوه ثمنه المساله <تصفيق> التي تتعلق بها الباب العظيم وهو اذا اقترض رجل قرض فعله ان يعز القرض بزياده دون شرط ودون شرط طيب إذ لو رب القرد من هذا الطريق لا يرب القرد من جيادة دون شرط أعطيتني ثالث فقلت لك انت أكرمتني برصد الدين قلت الأجل قد حال ألف ودئة لها زياده ينبع حتى ذلك حرام قلت له لا هذه زياده اكترافة لك فقالت لا استطيع ان أقول هذه منها حتى أسأل السؤالات فلما تعل السؤالات قال المثال فيها أحوال ثلاثة: الجائز مطلقة والمنع مطلقة تحريم ما فيها ذلك حمل أحوال الثالث التفصيل أما المنع مطلقة فقال به بعض العلماء قالوا قد يضمن إجماع العلم في هذه القاعدة كل قرض جر ونبغ توريد داء مشروط أو غير مشروط غير مشروح داء مشروح أو غير مشروح كل نصف الهدول كل قرض لهم فقالوا له وهذا ظاهر له قالوا من النظر إذا اعطيت زياده أصمحت سريعا للنظر قلنا كيف ذلك قال إذا اشتري لعن هذا قرض أنه كان جوابا سليما لا يقترد قرضك إلا أرز قرض بالزيادة الناس بأدري على بابه طوابير شو تخرجه لما من النبأ الذي كان هو سريعا إلى أرضنا وهذا من في مكان ومن القوة كان. القول الثاني الجواز مطلقا وقرب الجواز مطلقا سواء سما او كيف هذا معنى مطلقا سواء سما او كيفا وهذا قول قول الجماهير الشفعيه والاحلام قالوا يجوز رد الفرس بالزياده سوف تم الارض سيفا واستبدلوا على شارب الحديث ابي رافع ان السند استمتع ثم رجع موله على الادب ياخذ زملا فبحثوا عن البكر ما يجوز فقال له السند له خيارا ووعينا فرد له الرعينا الافضل منه سيفا فردوا له وقال السند بياضكم احسنكم خطا في ربكم او فيركم احسنكم فضاع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على الجواب وهذا فعل مخصص لعموم القاعده كل فرد جر فهو لذا سنكون كل قد على طورة الشرق على طورة الشرق او نكون على طورة خفيلة او الجريم اما اذا فعل ذلك اجراما وجودا منه فهذا يجبني ما فعله مختلف الثبيب الثاني ان حبيب قال صاد ففضار النبي والزالداني يعني اعطال الثامن الذي قال لي فانا سنال عيزا على ان الضيادة جابدة واصرحوا من ذلك في بالثمان الحقيقة ان الضيادة بالثمان بدم شطر وزق من ضمن فرزقوا وزقوا فلما قال له وغيروا من الضيادة لا يعطيهم هذا فقال خيركم أحسن أو كلمة لا او صلى الله عليه وسلم فهذه فيها على انه السلم اعطى زياده ثمان وكيفا اما كيف اكرن خيار الابهين وان تمم فقد شطر وجد واعطى زياده بهذه الزياده في الثمن وفي الكلم جاءت بالبلديه فقالوا لا لا نقبل ذلك نقول بالتفريط والتقصير قلنا ان التفريط قالوا يجوز الزياده كيفا ولا تمما الزياده كيفا ولا تمما قلنا له قال حد الجمل حديث ابي رابة الذي مستخدم. وقعت حال. لا نعمل. كنا غاب عنكم آثار النبي وما العلم إلا قال الله قال رسوله قال فحابة ليس بالتكوين ما العلم مصبك للقناة بس فعادة بينه وبدول وبيل صوت تقيم فأنتم غابت عليكم هذه الآثار من منكم زيادة في الكن وزيادة في الكيف ونحن ندور مع شرائنا حيث ضار وتقول هذه الأبعاد مفتصلة للقاعدة كل فرض جرى ونفعا ما هو علم إذا جاءت ذريعاً وعلمنا أن الرجل الذي يعطي هذا يريد الزيادة فلا بد أن يمنع لقاعدة تتحقينا بعد ذلك آسل ثلاثة من وهي يعني شبهة منها ليس دا فيها فتعجل شيئا قبل أواني ويقوم بحرمانك الإشارة منها إن المنافر قده بلقيش قاسي المتحيز تغطيه بلقيش قاسي الذي اعطى القرد بان ان يأخذ النبع وقل انا رجل الجواد? نقول لا لا تعطيه. لا يلوش. كما قلنا في مسألة السلام. اذا دخل وهو يضمن في نفسي ان يقوم لهم الذي يسلم علينا نقول لا. لا تقول. حتى لو قلنا بكلام نور على قصات انه يجوز القيام لاهل الوجهات. نقول لا تقوم لنا, لنا لان هذا ما جاء الا ليتمثل له الناس قيامه. تمام? طيب. الفاعدة الثانية والمثالفة في قواعد الحربة إذا اختلفت الأصلاف تبيعوا كيف يشئ هذه القاعده مستقاه من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بإذلها برنا إلا لا أنواع بإذنه ومس وقال في بعض الروايات قال إذا اختلفت الأصلاف تبيع كيف شئت ولكن يدى يدى قبل أن انتقل من هذه القاعده ما معنى إذا اختلفت الأصلاف وما هو اختلاف الأصلاف ولا ضروب اختلاف الأصناف وهذا شرحناه ولا أقضى عدم الإجابة قال إذا اختلفت الأصناف طبيعه ما يمشئ أنا معاه شيخ <تصفيق> اختلاف الأصناف يعني اختلاف من الأنظام يعني الأجناب أحسن صيد أجناب والأجناب على ضربين فلط هو اختلاف الأجناب واختلاف الأجناب على ضربين أحسن الزهد اختلفت الثلث أو الجن في لكنهما اختفق في العلقة الثلث الزهد والمزة اختفق في في الجنس فهذا الذي نقول فيه بيع كيف شئت بيع ذهب في الثلثة جرام بعشر جرامات جرام بألف جرام ريون. لكن يدًا بياد اختلف الوقت الثاني يختلف بالجنس ولا إلا لا زهد وهذا هذا لا يسمعنا في هذا الباب. الباب بمعنى طمر وشيعب بور وطامر وجا وبر ورج ذهب وفند اختلفت الأصابع بالعلم إذا اختلفت الأصابع المتصلة بالعين هذا البقي اللي إذا اختلفت أو بي بي بي ولكن بشرط التقارب في وليس صار بسوارد ولذلك يتفامع عليها القائدة أخرى الجاهل بالتتاوي كالعلم بالتفاضد وأصلا يجري القائدة يعني إيه الجاهل بالتتاوي كالعلم بالتفاضد راجل عنده وثب طم جيد جليل وثب آخر طم رضيب ليس بجيد هو طمر رضيب فأراد أن يبدل الطع بالطاعين قلنا له إخوتي راجل عنده طمر جليل وثاني الطم جمع رضيب فهراجع نبذل الصعب الصعيب قلنا له قلنا له ايش حرام هنا ربع او كل كما قال للصرف او عين الربع هذا عين الربع طيب راجو قال لا انا عندي صبرة من ضم رضيب او جايد ونفع نصبرة من ضم نبذل هذا معلوم الكين صبرة من ضم معلومة بالكين لكم ملف معلومه كذا لا مجموعه اخرى من الملف غير معلومه في الكيف. قال انظر هذه تساوي هذا بالخرط والتخمين هذه لا تنقص على هذه تتبرع التمر الثمرتين ما علم بالخرط قال هذه تساوي هذه فبدل هذه الجومه بهذه الفضه بحث لا ما يصح ما لنا لان الجهل بالتساوي كالعلم بالصفات انا ما اعلم هل الجومه هذه تساوي الجومه هذه لو تمر دائده يحرق بل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهمت هذي ولا لأ يبقى إذا الجاهل بالتساوي يحرم العمل عنده الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والعلم بالتفاضل حرام يحرم الصدق يدا بيد بيداً 100 جرام 18 هذا الثورة أخرى 100 جرام عيه 20 هذا لا يوجد 20 أكثر ولا أكثر و 18 عقل لا ولا لا بالصف كالقنادة اللي فيها ذاك في بفضل ما أنا يبقى الابوذي إذا عزت بدي العيار 18 بعد 18 عيار 20 بعد عيار 20 هدي فرضة الشوائف تقلل من الزهب فالزهب بالعيار 20 أكثر من الزهب في عيار 18 إبقى هذا أيضا جهل بإيش جهل بيستدعو كالعلم بالتفاضل فلا يلوس مبادرة الآيار بالعيار المختلف. هذه كل القواعد المعاملات ننتقل إلى بعض القواعد في النكاح. أول هذه القواعد وأهم واجب القواعد كل شرط ليس في كتاب الله فهو ضار. كل شرط ليس في كتاب الله فهو هذه القاعدة والمسألة متعينة على كل الناس. أليتعلم هذه القاعدة الجليلة العظيمة؟ وهي مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة بريرة عندما جاءت عائشه لتشتري بريرة أو تشتري ولها يعني تشتريها من الذين كتبوها فقال لا اشترجي عليها الولاء الولاء يكون دائماً. فنستلم لما اخبر بذلك غرض غلط غضباً شديدا ثم قال اشترج نوم الولاء كالمذكر قال فأشترج نوم الولاء لان الشرط ماذا؟ لا يعتضر قال اشترج نوم الولاء ثم قاطع فقدروا في الناس قال ماذا للأخوان يشتر سؤولاً ده شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان شرط. ولو كان كان شرط وهذا من شرط ليست في كتاب الله فهو باطل. مثال ذلك ذات المرأة تقول للزوجة تحبه ويحبها فتقول بجدة حب فيك لا تأخذ على غيره. لا زواج بعد أنا الأولى والأكيرة وأشتغل في العرض عدم الزواج من غيره وهذه الأرض الأضيق في هذا البعد اللي أنا بتكلم عليه. في طبع النجيم على هذه المسألة وهذا الشرط الذي يقول به بعض العلماء نقص من الشروط إلى أربعة وثلاث. شروط متفق على الحقن وعلى جواجها وعلى العمل وشروط مثل شروط مكتبق ومجمع على من وتحريمها تحريمها وعدم العمل ديها والثالثة بين الطرفين شروط مختلفة العلماء فيها هل الثاليون او لا الثاليون اما الشروط التي سبق العلماء على جواجها مثلا ان تشترط ان يوضيها المهر كابلة لها ذات ان المراه لا ينحن وهذا من اعطان العقل ان يكون لها المرأة وتحضر من ضعر او يشترط ان تمكنه من نبيه. هذا ايضا شرط واضح. العقل او تشترط ان يطعمها حيث اكل وان يمكنها ان وجد وان يسوع عند السنه فهذا كلهم واجب العرض وهذا الاجتماع شروط صحيحة. هذه شروط صحيحة. بل وتشترط ان اتفضل بمكان لا تبدو عندي ان اكون مع هذا المكان هذا ايضا واجب العرض بالاجماع هذه الشروط لا بد من الوفاء بها اذ المذلمون عنده شروطين وضربت على يا ايها الذين امنوا اوقف بالعهود هذه العلامه وتمام الايمان ان تثبت بهذه العهود وهذه الشروط إذن هذا الخطوة الأول الخطوة الثاني شروط اتفق العلماء على حرماتهم وعلى عدم جواز العمل فيهم أن تشترط عليه أن العثمة في يده بالإجناع إلا ما يكون رهمة أنه لا يجوز إذا اصبحت في يد من اخذه بالسابة أما أن يكون لها أمر في يدك هذه المثالة ليست اصلا حصيلا فأنت شترت أن العثمة في يدها هذا لا يجوز حل من الأحوال شرط محرم لا يجوز العمل به أن تشترف ألا يجامعه فقط يتغزل في محاسنها يسلم عليها ويمشي وكفاه بذلك شم الكباب اولى من أكله فهذا لا يغنيه فلذلك نقول هذا شرط محرم بل هو ما يدفع المهر وما يعطي إلا أن تمكنه من نفسها فإذا اشترفت ألا تمكنه من نفسها فهذا شرط محرم ولا يجوز بالإجماع العمل به على غرار هذه الشروط ألف ما شئت من الشروط التي على نفس السياسة المهم الآن والغرض المفتوض الشرط الذي في الوقت شروط اختلف العلماء فيه من هذه الشروط وأقوى الشروط وأعمق الشروط هو أن تشتارك المرأة ألا تزوج عليه طعم من شروط المحرمة أيضا تقول لا تدخل بي حتى تطلق الدرة الثانية لا لابد أن تطلق الثلاث نساء حتى تنفرد بي. ولا أقبل لي شريك لابد أن تطلق برأتك الثانية هذا أيضا من شروط المحرمة والدليل على ذلك الدليل على أن إذا طلبت منه طلاقه أختها أنه يحرم ها إيش الحديث هو جيد هذا جيد مشابه له لكن التصريح في حديث أخر في الصحيح لا يحل المرأة من الله اليوم ايش أن تطلبه نعم. حتى تكفى صحفاتها وتأخذ ما في إله لا يجوز لها ذلك فيحرم عليها أن تطلب طلاقة أختها الشروط المختلفة فيها هي أن تشترط ألا يتزوج عليها هل هذا جائز أم غير جائز اختلف العلماء في ذلك على قوله القول الأول قول الجماهير أهل الأجل. قالوا هذا شرط محرم يترتب على ذلك أن تأثى من بهذا الشرط يعني لو كتبت في العقل لا يتزوج علي آثمة بذلك قالوا هذا شرط محرم ولا وفاء به وأصل ما قاعدوا على ذلك حديث أنه قال اشترط لهم الولاء فلما اشترط وفت عائشة وفت وفت لما اشترط لهم الولاء الولاء أصبح لعائشة أم لهم لعائشة يبقى ما وفت وقال كالمنكّن بهم قال اشتريت لهم الولاء على التأويلات المعروفة في البيوع فهنا العلماء الجماهير قالوا وإن اشترت فشفرت لا عبره به والعقل صحيح واستدلوا على ذلك بحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا محل حراما أو حرم محلان قالوا هذا الشرط يمنعه من إيش من حرام يحرم عليه الزوجة من رحل يمنعهم الحلال هذا يقع في النوع شرط قد حرم حلالا فلا يجد هذا الشرط ذلك لأنها حرمت عليه الحلال والله دل على قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فالصحيح أن هذا الشرط محرم يمنع حلالا على الرجل فلا عبرت بهذا الشرط إذن الدليل الأول المسؤولين عن شرطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا الدليل الثاني للجمهور قالوا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وأي آية تثبت لنا أو حديث يعطي للمرأة حقا أن تشترط على الرجل وتحجر عليه وسعلا لما عائشه رضي الله عنه أرضاه تحالفت مع مجموعتها على أن تمنع يسلم من المغافير وكلما دخل قالت أكلت مغافير؟ ما هذه الرائحة؟ أكلت مغافير؟ فقال لا يآك حرم على نفسي ماذا قال الله جل وعلا معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزوارك فعتبه الله جل في أولاه على ذلك فإذا هذا الشرط يحرم حلالا فلا يجوز حال القول الثاني قول الحنابلة هم الذين قالوا هذا الشرط صحيح ويجب الوفاء به وينفتخ العقد لم يوفِي بالشرط، للمر أن تطلب السراغ لم يوفِي بالشرط. إذا كتبت لا يتزوج غيري فتزوج غيرها فلا أن تفتخ العقد. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بأن توفِّر بها. ما استحللتم به الفروج ما به الفروج قالوا هذه حق الشروط بالوفاء ما به بها الفروج واستبدلوا على ذلك بوقعه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن امرأة كانت قد اشترث على زوجها أن ينتقل بها فأراد أن ينتقل بها فقال نقاطع الحقوق عند الشروط فسخ العقد او طلق المرأة من الرجل الراجح من الصولين الذي لا محيد عنه هو القول الأول قول الجماهير وأن هذا الشرط شرط غير معتبر كان هو يحرم حلالا فلا يجوز للمرأة ان تشتري هذا الشرط فإن اشترطت فهي آثمة ووجب على الرجل أن يلغي هذا الشرط ولا يعتبر له عبره وله أن يتزوج على امراه لا سيما وأن هذا الباب بد أن يفتح لها أبواب أخرى هذه الأبواب هي أهم الأبواب ألا وهي تقوية الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب هي ليست بأفضل من عايش ولا أغير من عايش على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بأفضل من المسلمة التي رفضت النبي في بادئ الأمر على أن امرأة لها شدة في الغيرة ومع ذلك أدعى السر لا يود لها غيراتها فلا يصح هذا الشطب حل الأحوال ولا عمل به ولا عبرة به للرجل إذا اشترطت المرأة عليه ألا يتزوج عليها ألا يعتبر بهذا عبرة وله أن يتزوج عليها هذه ما يمكن أن يقال في هذه القاعدة القاعدة الثانية. الأصل في الابضاع الحرمة، الأصل في الحرمة. وأصلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، واستحللت فروجهن بكلمة الله جل في علاه. طبعا الاحتياط في الأعراض، الضرورات الخمس التي جاءت بحفظها الشريعة منها إيش حفظ حفظ العرض حفظ الأرض. وهذه المسألة مسألة شيئكة مهمة جدا لها فروع من هذه الفروع لو جاء رجل فرأى امرأة جميلة وهي صعبه المنال فبعد اسبوع اصبعين تكلم مع ابيها ثم رجع فقال قد عقدت على المرأة وتزوجتها اخذها الى بيت فقامت المرأة تصرخ امام الناس ما اريد ما تزوجني اصبح عندنا قولان الرجل الذي يحبها قال تزوجت المرأة والمرأة قالت ما تزويه قلنا قواعد كثيرة تتحكم في هذا الباب لكن نحن نطبق بصدد تطبيق هذه القاعدة قلنا القاعدة التي يمكن أن تطبق في هذا الباب هذا الدع أنه زوجها وهي الدعت أنه ليس بزوج الله نقول الأصل في الأبضاع الحرمة ما لم يدل دليل قوي صريح صحيح ينقلنا من هذا الأصل على غيره ولم يدل الدليل هو قال بذلك نقول الأقوى منه المعدد للأصل لن ناقل على الأصل كلامه ناقل عن الأصل لكنه ضعيف هناك ما هو أقوى منه إيش الأقوى منه الزواج لا يعتبر إلا بوجود الولي وشاهدي عد. فإذا إذا ادعى رجل أنه تزوج مرأة والمرأة أنكرت ذلك فالقول قولها بتطبيق القاعدة الأصل في الفروج الحرمة أيضا من الفروع التي يمكن أن تقال لهذه القاعدة اخترت الزوجة بأكثر من امرأة شبيهات دخل فوجدت خمسة من مرأة فناظر هو يريد امرأته فماذا يفعل أي جامع يحرم ماذا يفعل نقول له الأصل في الفروج الحرمة فلا تقترب ويمكن أن تقول ما لا يتب الواجب لا به فواجب أيضا تصبق عليها لكن نقول الأصل في الفروج الحرمة لا تقترب حتى تميز زوجتك من غيرها فلا يجب أن تجامع أي امرأة من هنا حتى تميز زوجتك من هنا أيضا إذا ادعت امرأة رأت رجلا تزوج امرأة ونظرت إليهما فقالت أنت فلانة بنت فلان قالت نعم قالت أنا أرضعتك وأنت صغير وأنت فلانة بنت فلان نعم قالت أنا أرضعتك وأنت صغير خمس رضاعات مشبعات لك كلêm فلما قالت ذلك كنا الأصل في الأبضاع الحرمة وهذا فرج محرم عليك لا يجب أن تبقى معه في أن فتق بذلك ونأخذ بقول المرأة تطبيقا للصائد الأصل في الأبضاع الحرمة يبطى لنا قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر أتيت بها فقط هذه طبعا أخذت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بها فقط لاستلحاق الولد ثم من تعجل شيئا قبل أواري نتركه للأسبوع القادم مع طواعد العبادات البدرية حتى ننهي الكتاب الأسبوع القادم بإذن الله الولد للفراش وللعاهر الحجر هذه القاعدة مهمة جدا في استلحاق الولد في استلحاق الولد نقولنا أصلاً النبي صلى الله عليه وسلم اصلا عظيما في النسب ما هو جيد هذا على العموم لفظ فوك احسن فقد كفر قال فقد كفر من نسى غير او لغير أبي فقد كفر وهو يعلم ذلك هذا تأصيل عام أنه لا يجوز أن تختلط الانساب هذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وزاده قوة بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر إذا زنا رجل بامرأة فولدت هل الولد ينسب لهذا الزاني أم لا هذه المسالة نقول لا قالوا لما قلنا نطبق القائلة الولد للفراش وللعاهر الحجر اختلف العلماء في معنى الفراش ما معنى الفراش فقالت الشافعية والاحناف والمريكية وأحمد الجماهين قالوا الفراش هو العقل الفراش هي المرأة المعقود عليها وهنا يبين لك كلام الأئمة الأربعة على أن المعقود عليها يزيد يزيد إيش وطها صحيح ولا لا يزيد طوها إذا من قال بأنه لو قبلها وقع في الزنا لو سلم عليها قد وقع في الحرام هذا اترى اترى حراما على الله أن لا في علاه فهو بالعقد قد استحل منها ما كان حراما غير أن العرف يقف صادلا له والمعروف في عرفك المشروط شرطا فليس له الوص الغرض المقصود الأئمة الأربعة صدروا تواردوا في بأن يعقد على المرأة وإن لم نرى المسيس بينه وبينه وشيخ رسول ساميه ابن القيم وكلامه أرجح، قالوا الفراش هنا المقصود به الدخول الفراش هنا المقصود به الدخول والعجب كل العجب أن ابن ساميه يرجح ذلك ويرجح أيضا القول الحنابلة في مسألة إذا ألقي أستث فقد وجب المهر يعني حكم بالدخول مع أنه هنا اشتد في الأمر تشدد في الأمر وقال لا الفراش لا يعتد فراشا إلا بالوطن فبالدخول وهذا الراجح الصحيح فالمرأة التي دخل بها بعقد صحيح هي الفراش فكل ولد ولدته ينسب لأبيه لكن ببعض شروط وقيود قال يولد في أقل من إيش من خمس سنين ست سنين ستة أشهر نعم ما الدنيل على ذلك حملوه وصلوه ثلاثون شهرا طب ثلاثون شهرا دي مش ستة أشهر والوالدات يغدعنا أولادهن كانت حولين كم لين يبقى الفارس بينهما ستة عشر. يبقى لا يولد في أقل من ستة عشر لأن الشبهة موجودة في أقل من ستة عشر لا يمكن المرأة طب ولدت في خمس سنين ما يجيز ليش؟ ما هو زوجها؟ ما حامل في خمس سنين ما فيها شيء؟ المشكلة كل المشكلة إذا طلقها أو مات عنها فولدت بعد خمس سنين هذا الإشكال يبقى إذا البقائد يقول لا ترك في أقل من ستة عشر فهذا يكون الولد فراش يعني ينسب لأبيه لأن هذا فراش فراش صحيح عقد صحيح مع امرأة بولي وشهور. أما إذا زمت امرأة وولدت ثم تاب وتاب وأراد أن يستلحق الولد ويتزوج ويكفر عما فعل فتزوج هذه المره له أن يتزوج أم صحيح انه له يتزوج إذا تاب وتاب لأن الله جلعا قال أزاني لا ينكح إلا وحر ذلك على المؤمنين الذي احله الله للمؤمنين بعد التوبة بعد الإيمان الصادق المؤمن الزوج المؤمن، فيحل الزواج هذا الأول الثالث هل يحل أن يستلحق الولد؟ ينسب الولد له على خلاف الأئمة الأربعة قالوا لا يجوز أن يسترحقه عملا بظاهر قول السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر وهذا قاطع عام وأما شيخ الإسلام ابن زمية فرجح الاستلحاق وقال يجوز أن ينسب لأبيه انتاب وتابت وتزوجها واستدل على ذلك بالنظر أن الولد من مائه وهو قد تابع المعصية فهي صلح وأن العلة في تحريم الحق النسب هو اختلاط الانساب ولا اختلاط انساب هنا صراحة النظر بشغل الإسلام جميعا أقوى ما يكون وهو أرحم ما يكون بعصرنا هذا لكن لا أدين الله بذلك إذا النظر لو خالف الأثر وألغ الأثر فاننا لا ناخذ باي شيء يصادم الاصل حتى ولو كان من القوة في مكان لما لاننا نتعبد لله لقال الله قال رسول ونحن ناخذ بالمعاني وناخذ بالنظر لكن هذا النظر سيلغي لنا كل الاثر لا يجعلنا نعمل بحديثنا وسلم ولا ضاء الحديثنا الولد للفراش وللعاهر الحجر لا يجوز استلحاقه بل يسمى تسمية مطلقة محمد بن عبد الله زيد بن عمرو زيد بن عبد الرحمن بالإطلاق يجوز له ذلك فالاستدحاق لا يجوز لهذه القاعدة العظيمة الولد للفراش وللعاهر الحجر أقول قول هذا أتفر الله ليه